بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية 121. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 123. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع